الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور فجرون الله تشد على أمصار الباطل وتغير لابد الفجر سينبثقه أغفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسمي أغفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسمي وسياطك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي و أسيافك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي لكن الفجر سينبتق لكن الفجر سينبتق الليل سيكله النور والزمن يقينا سيدور الليل سيكله النور والزمن يقينا سيدور فجره الله تشد على أمصار الباطل وكبير لا بد الفجر سيفزق لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم لا تحلم أبدا لا تحلم أي حنيوة سفته مسلم فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم لبضد الفجر سنبثق لبضد الفجر سنبثق الليل سأكلون والزمن يقينا سيدور الليل سيتلوم النور والزمن يقينا سيدور فجنود الله تشد على أمصار الباطل وتغير لا بد الفجر سينبثق مهما طال الزمن الأسود وتطولع الجنة وعربد مهما طال الزمن الأسود وتطاولا ينتن أو وتشامخ في الأرض طباط أو أروع المجرم أو أسبد، وتشامخ في الأرض طباط أو أروع المجرم أو أسبد. سيطل الفجر ويمبثق، سيطل الفجر ويمبثق، الليل سيطله النور. والزمن يقينا سيدور الليل سيخلو النور والزمن يقينا سيدور جنود الله تشد على انصار الباطل وتدير لا بد الفجر سينبتق لا بد الفجر سينبتق